وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ سُبْحَانَهُ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبِسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لنا ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نَفْسِهِ على إلى يوم القيامة لا يَجمَعَكُم إلى يَم القياامَة ل ربَ فيِيَّذينَ خَصِروا أَفُسَهُم فَهُم لا يُؤمنِنون هونْ وَلَهُ م سكنَ فيِي الليل وََّهار وَهُو السمح العليم قُلْ الأويرَ الله التَّخِذ وَل فاطِر السمواتِ والالأَرض وَهُو يُطُعم وَل يُطعم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 وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَابِلٍ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَأْوَاهُ عَنّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ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 الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قَن علمم إنِه لا يَحجُن كََّ يقولونَ فَإِم لا يكذبونك فإِم لا يكذبونكَ وَلا اللهالمينَ بآياتِ الله يجحون وَلَقَد كُذِبَت رُسلُم منِ قبلَِكَ فَصَغرواعَ ما كُذبُ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 حتىَتَّ إذَا خَيحُ بِمَا أُوتُ أَخَذْنَاهُ بَغُتَ فَإِذاَاهُم مُ بِلِسُون فَقُطِ عذاابِرُ الْقَوْمِ الَّينَ ظَلَمُ وَالْحَمْدُ للِلهِ رَبّ العالممِين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 انه من عمل منكم سوءا ان بجهاله ثم تاب من بعده واصلح واصلح فأنه غفور رحيم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 وَإِن تَعْدِلِ الْكُلَّ عَدْلَ اللَّهِ يَأْخُذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَبْسَلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 وَإِذقالَا إِذِراهِيم لِأَبِيهِ آزَراءَةَ التَّخِذُ أَصْنَ مًا آالهَا إِي أَراكَ وَقَومكَ فِي ضَلَالٍ مُبين وَكَذَكَ نُرئذَ راهينَ مَلَكُوتَ السمواتِ وَالْأَرْرض وَلكُونَ مِنْ المُنطنين فَلََّ جََّ عَلَيْهِ الَّلُ رَآكَوكَبَهُ طَالَ هذا ربّ.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 وَوكيفَ أأَخَافُ مَا أَشَكْتٌ وَلَا تَ خافونَ أنكُمْ أَشَكتُم بالِلههِ مَا لَمْ يونَزِلْبِ مَا لَ يونَزِلْ بهِهِ عَلَكُم سُلْطان فَأَُفَريقَين أَحَبُّ بالِالْأَمّ كُنتُمْ تَعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن اولئك لهم الأمن وهم مهتدون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 وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو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 أقُسَم بالَِّهِ جَهْدَ أيمَانِهِ جَاءتُم آيَة لا يؤمنِن النَّبِهَا قُلْ إِ مَآيةُ عِدَ الله وَماَا يُشْعركُم أنه إذ جأَت لا يؤمنِون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون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 كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا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 لهم دَارُ السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس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 وكذالك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يُوصِيلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصابه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 قُل اَذْكُرَيْنِ آذ حَرَمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ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 وَمِنَ البَقَرِ والالْغَلََمِ حَرّّ عَلَيْهِم شحومَهُمَا إللاا ما حَمَلَْ ظُهُورهُمَا أَحَوي أَوْحَوي أَوْ نَخْتَلَقَ بِعووم للكَ جَزَينهُ ببَغيهِم وَإَِّا لَ صَادقُون.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 كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَكْتَبُوعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَنَا حَزَائكُم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 والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون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 ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب انزلناه مباركا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون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 يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 يَأْبَنُ وَكُم فِي مَا أَتَاكُم إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ